لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما دراك ما عليون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 تعرف في وجوه النظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وَإِذًا قَلْبُ إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُ فَكِين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الضَّالُّون وَمَا أُنسِنَ عَنْهُمْ حَافِظِينَ وَمَن أَرْسِلَ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى ألثوب الكفار ما كانوا يفعلون